الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهجنا الصراط المستقين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها يصفه أو ينقص منه قليلا أو جد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا تقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا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 وَاسْكُنْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَوَجْهَهَا وَطَعَامًا وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والهبال وكانت الهبال كثيبا وهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَقَرَ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَذَّبْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الرِّجَالَ شِيبًا السَّمَاءُ فَتْقٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن قَالَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثًا وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ الله يقدر الليل والنهار علم أن لن تشكوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في يبدعون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر به وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَم تُقَدّم ل كُسيدكم مِ خَيير تج غر دَ الله تجيد غر زَل الله خَير وَأَعظَام الله الله, أكبر الله أكبر سمع الله من حمده